129- وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات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 إليه <تصفيق> ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواؤهن سبع سماءات وهو بكل شيء عليم